ما الوسيلة التي يتعرف بها الإنسان على الخطيبة التي يريد أن يتزوجها بناء عش الزوجية يتطلب معرفة ما يقام به هذا البناء والذي يركز عليه الإنسان غالبا من الزوجة هو جمالها وحسن خلقها فكيف يتعرف على هذين الأمرين أما من جهة الجمال ومن المعلوم أن له مقاييس مختلفة عند الأفراد والجماعات فقد أباح الإسلام للخطيب أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها وإلى كفيها والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أما فعله فتدل عليه هاتان الروايتان ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير أي قطعة منه فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا انت هي فقلت إن يك هذا من الله يمضي لكن نلاحظ أن هذا كان قبل فرض الحجاب في المدينة وخطبة عائشة كانت بمكة على أن للرسول خصوصيات ليست للناس جميعا ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة جاءت تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فنظر إليها وصعد النظر وصوبه يعني رفعه وخفضه ثم تأطأ رأسه وأما قوله فيرويه مسلم وغيره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أو شينا قيل هو صغر أعينهن أو زرقة فيها كما روى الترمذي وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما أي تحصل الموافقة والملاءمة والله أعلم